126. بسم الله الرحمن الرحيم 127. ألف لام را 128. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم, بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد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 أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيد وَمَا أَرْسَلْنَا مُرْسَلًا إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ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 119. وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 110. رَبُّكُمْ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد 111. وقال موسى إن 126. ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد 127. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود 128. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا ايديهم فردوا ايديهم في افواههم وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به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 وَقَالَ الذيذينَ كَكَرُولِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِرجًَاَّكُمْ مِنْ أَبضِنَا أَوْلَ تَعذَُّ فِي مَِّتِنَا فَأَوحَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُههُلِكََّ الظَّالِمِين وَلَ نُسْكِنََّكُمُْ الْ الأأَبضَّمِ بَعِْهم ك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 119. إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لهديناكم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 إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا 119. خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام 110. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت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 وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ 117. ويضل الله الظالمين ويفعل مَا ما يشاء 118. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحنوا قومهم دار البوار 119. جهنم يصلونها وبئس وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْ دَادَ الَّذِي يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ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 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَّنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ لِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن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 إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن دريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا 119. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل 110. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. 119. وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال مَكَرُوا وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه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 ان الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به ولينذروا به وليعلموا ان هو اله واحد وليذكر اول الالباب